بوك تو ينبهي بوكتي واحد وثمانون واحد وثمانون بو تقالم بوكتي الماضي واحد الماضي واحد برا يدم يكتب يكتب ఆయన ఒక ఉత్తరాన్ని రాసారు. הוא కటబ ఖితాబన్. הוא కటబ ఖితాబన్. ఆయన ఒక కార్డ్ ని రాసారు. వకతబత్ హియ్ బితాఖ. వకతబత్ హియ్ బితాఖ. చాదావడమ్. یقרא. یقרא. ఆయన ఒక సమాచార పత్రాన్ని చదివారు. هو قرأ مجلة مصورة هو قرأ مجلة مصورة علاگه عام وكتاباني جدوندي وقرات هي كتابا وقرات هي كتابا تيس كوودم ياخذ ياخذ عاين وك سيجرت تيس كونار هو اخذ سيجاره هو اخذ سيجاره اامي وك مكه شوكليت تيسكوندي هي اخذت قطعه شوكولاته هي اخذت قطعه شوكولاته اينا اويسوسني يدو كاني اامي ويسوسني يورالو هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية هو ما كان وفياً ولكن هي كانت وفية آينا بدأ تفكية كان يامي كستجيوي هو كان كسولاً ولكن هي كانت مجتهدة هو كان كسولاً ولكن هي كانت مجتهدة آينا <تصفيق> بيدا واد كانيا مي धनवंतुराल هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنيه هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنيه عينවද්다 ดබ්බలేదు కేవలం అప్పులే ఉన్నాయి هو ما كان لديه مال بل ديون هو ما كان لديه مال بل ديون عينيكي अदृष्टम लेदु केवलं दुर्दृष्टमे उंदी هو ما كان محظوظا بل منحوسا هو ما كان محظوظا بل منحوسا عينيكي विजयम लेदु केवलं पराजयमे उंदी هو ما كان ناجحا بل فاشلا هو ما كان ناجحا بل فاشلا آين تربطي چندليدو أسان تربطي چندادو هو ما كان راضيا بل كان مستاء هو ما كان راضيا بل كان مستاء آين سانتو شنغاليدو دكيستنادو هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا عين स्नेह पूर्वकাঙ্গা లేడు स्नेह रहितंगा उन्नाडु هو ما كان ودودا بل كان غير ودود هو ما كان ودودا بل كان غير ودود